وتكلمنا عنه في درسين وهذا هو ثالث دروس وبه نختم هذا الموضوع بإذن الله عز وجل قد ذكرنا أن جمع القرآن عند أهل العلم يراد به أحد معنيين الأول هو جمعه أي حفظه والثاني جمعه بمعنى كتابته كله وذكرنا أدلة الجمع الأول وهو الحفظ وحرص صحابة وتنافسهم, وتنافسهم في ذلك في حفظ القرآن لقوله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وذكرنا أيضا أن الله عز وجل هو الذي تكفل بحفظه وهذا الحفظ في الصدور هو من علامات صدق قوله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون ثم بعد ذلك تطرقنا إلى النوع الثاني من الجمع وهو ما يسمى بالكتاب والتدوين وبينا أن هذا الجمع قد مر بثلاث مراحل منها ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما توفر للصحابة من أدوات وآليات وبينا مدى اجتهادهم رضوان الله عليهم وحرصهم على كتابة كلام الله عز وجل في كل ما توفر لهم والجمع الثاني وهو الجمع الحقيقي والذي يصدق عليه معنى الجمع هو ما كان في عهد الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان ذلك بكتابة زيد بن ثابت ومعونة عمر الفاروق رضي الله عنهم جميعا والجمع الثالث قد بدأنا الحديث عنه وهو ما كان في عهد عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه وله أسباب قد بينا بعضها وهذا الجمع قد اختلف عن جمع أبي بكر رضي الله عنه حيث أن هذا الجمع كان بعمل لجلة كلفها الأمير الخليفة عثمان رضي الله عنه حيث أنهم نسخوا, المصاحف أو نسخوا المصحف الإمام وجعلوه على حرف قريش وعلى ما وافق حرف قريش من الحروف وكان ذلك بإجماع الصحابة رضي الله عنهم وموافقتهم على هذا الصنيع وقد كتبت في عهد عثمان رضي الله عنه مصاحف قال العلماء أنها قد كتبت على حرف واحد من الأحرف السبعة غالبا وربما احتملت أكثر من حرف كما بينا وهذا الاحتمال وجهه أن الصحابة رضي الله عنهم كتبوا, المصاحف أو كتبوا المصحف بدون شكل ولا تنقيط أي بدون حركات ولا نقط وذلك لحكمة عظيمة تجلت فيما بعد في القراءات وهي تضمن أوجه عديد من القراءة الثابتة بقدر الاستطاعة وبقدر العلة التي جمعوا عليها هذا الجمع وهو درء الفتنة واجتماع المسلمين على كتاب الله عز وجل والمهم في هذه القصة أن ما فعله عثمان رضي الله عنه قد تلقي بالقبول من الأمة وأجمع عليه من الصحابة فمن بعدهم وهذا يدل على أن القراءة بالأحرف السبعة ليست واجبة فلو كانت واجبة لأوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته ولوجب وجوباً عينياً نقل كل حرف منها نقلاً متواتراً تقوم به الحجة ولذلك وضح وظهر أن الواجب هو تواتر النقل ببعض هذه الأحرف السبعة التي تبين مراد الله عز وجل وتبين كلامه سبحانه وتعالى وفي هذا يقول الإمام العالم الكبير أبو جعفر محمد بن جرير الطبر صاحب التفسير المشهور قال رحمة الله عليه قال فاستوثقت له الأمة على ذلك بالطاعة أي استوثقت له أي لعثمان ورأت أن في فعل ذلك الرشد والهداية فتركت القراءة بالأحرف الستة التي عزم عليها إمامها العادل في تركها طاعة منها له ونظرا منها لأنفسها ولمن بعدها من سائر أهل ملتها حتى درست من الأمة معرفتها ونقضت آثارها فلا سبيل لأحد اليوم إلى القراءة بها لذثورها وعفو آثارها وتتابع المسلمين على رفض القراءة بها من غير جحود من غير جحود منها صحتها وصحة شيء منها ولكن نظرا منها لأنفسها ولسائر أهل دينها فلا قراءة للمسلمين اليوم إلا بالحرف الواحد الذي اختاره لهم إمامهم الشفيق الناصح دون ما عداه من الأحرف الستة الباقية وهذا كلام عظيم ويبين أن ما وصلنا هو كان موافقا لحرف القريش والذي نزل القرآن أصالة به ثم نزل الأحرف نزلت الأحرف الباقية للتوسعة على الأمة ولعلة عدم الاختلاف في ذلك الزمان وقد ذهبت هذه العلة ولم نعد أو لم يعد المسلمون في حاجة إلى التنوع في حاجة واجبة أو حاجة ضرورية لأن القرآن بهذه الألفاظ التي وصلتنا يكفينا في بيان مراد الله عز وجل وفي العمل به والله تعالى أعلم وعدد المصاحف التي استنسخها عثمان وأرسلها إلى الأمصار الإسلامية كانت موفية ولا شك لحاجة الأمة وجامعة لكلمتها ومطفئة للفتنة بين أفرادها ومعنى الخلاف حينها كان شديدا لماذا لأنهم عرب ولأنهم أقحاح والكلمة تؤثر وكل عربي كان لا يريد التخلي عن لغته الأصلية فلذلك وسع ربنا عز وجل عليهم وأنزل على الراجح من أقوال أهل العلم الفاظا فيها توسعة وفي موافقة لبعض اللغات حتى لا يتعلم ويبذل مجهودا في تتبع الألفاظ دون المعاني أما في زماننا وفي أزمنة سابقة لم تعد هذه العلة ولم يعد هذا الإشكال موجودا ولذلك الله عز وجل قد تكفل بحفظ هذا القرآن ومن أوجه هذا الحفظ أن تركه على هذا الوجه الذي وصلنا إليه وصلنا وصل إلينا والله تعالى أعلم أما عدد المصاحف فقد قيل أنها أربعة وقيل خمسة وقيل سبعة وقيل ثمانية والأشهر والمشهور عند أهل علوم القرآن أنها خمسة فمنها ما أرسل للكوفة وهو الكوفي ومنها البصري ومنها الشامي ومنها المكي ومنها المصحف الإيمان الذي بقي لدى عثمانة في المدينة أما الصحف إن رضي الله عنه قد أخذ الصحف التي كتبت في عهد أبي بكر أخذها من حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين ثم بعد أن نسخوا المصاحف على حرف قريش ردوا هذه الصحف إلى حفصة و هذه الصحف قد ظلت عند حفصة رضي الله عنها حتى ماتت ثم بعد ذلك غسلت غسلا سدا لذريعة ظهورها بين الناس وإثالة الفتنة مرة أخرى وقد قيل أن ابن عمر أخا حفصة سلمها إلى مروان بن الحاكم فأحرقها وعلى كل حال يعني مهما كانت الرواية الصحيحة ومهما كان التحقيق في هذه المسألة فهذه المصاحف التي كتبت في عهد أبي بكر وكذلك التي كتبت في عهد عثمان لا وجود لها في أيامنا باتفاق العلماء والمؤرخين ومن أظهر لنا شيئا منها وزعم ذلك فهو إما مدلس وإما كاذب وإما جاهل والله تعالى أعلم من المهم أيضا أن نلاحظ وأن نذكر الفروق بين جمع أبي بكر وجمع أثمان فمن الفروق المهمة هو الباعث على هذا الجمع الباعث في عهد أبي بكر رضي الله عنه هو خوف أو خشية ذهاب القرآن بذهاب حفاظه أما السبب الذي جعل عثمان يجمع هذا القرآن هو كثرة الاختلاف في وجوه القرآن وتأكده من وقوع الفتن بين المسلمين حتى كما ذكرنا وصل بعضهم إلى تبديع بعض وتكفير بعضهم لبعض من الفروق أيضا أن جمع أبي بكر كان نقلاً لما تفرق في الأدوات وفي الألواح وفي الرقاع والأكتاف والعسب وكل ما ذكرنا في الدروس الأولى كان جمعا لما تفرق في مصحف واحد أما جمع عثمان للقرآن فكان نسخا له على حرف واحد وهو حرف قريش كما ذكرنا وهدفه جمع كلمة المسلمين وقطع دابري الفتنة وتحسين القرآن من دخول زيادة فيه والتحريف على مر العصور والأزمان وعلى كل حال هذه أهم البواعث ورغم أن المسألة من الوضوح بمكان إلا أن أهل البداع والأهواء وأهل الإلحاد قد أورد لنا شبهات كثيرة ل يشككونا في القرآن وكي يجد سبيل للطعن في طريقة جمعه ومدى دقتها فقالوا مثلا يوجد لديكم اثار تدل على سقوط شيء من القرآن لم يكتب في المصاحف إذن هم يطعنون في أن القرآن ناكس والدليل عندكم في كتبكم يا مسلمين قالوا مثلا لديكم في الصحيحين الذين تزعمون أنهم الصح الكتب المصنفة عندكم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا وفي رواية أسقطتهن من آيتي كذا وكذا وفي رواية كنت أنسيتها إذن أن أسقطتهن يعني هناك شيء سقط من القرآن وهناك شيء نسيه النبي صلى الله عليه وسلم والجواب هنا واضح لمن له لب ولمن له عقل سليم فعندنا وعند المبتدئين في علم الحديث يعلم الجميع أن الروايات تجمع ويفسر بعضها بعضا فمعنى أسقطتهن أي أنسيتها كما في الرواية الأخرى فإسقاط الآية نسيانها والنسيان جائز على النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يخل بالوحي ولا يخل بالتبليغ وهل من الممكن وهل من المعقول أن يحفظ هذا الرجل وهو من الحفظة يحفظ الرجل هذه الآيات والرسول صلى الله عليه وسلم لا يذكرها وينساها هل هذا ممكن؟ هذا لا يمكن فقط الأمر وكل ما فيه أن هذه القراءة كانت مذكرة للرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الآية بهذه التي تلاها فقط من شبهاتهم أيضا أنهم يقولون قال ربكم عز وجل سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله فقالوا الاستثناء يدل على أن النبيك نبيكم عليه الصلاة والسلام قد أنسي بعض الآيات يعني قال إلا ما شاء الله والجواب واضح أن الله عز وجل قد أمن رسوله من النسيان كما قال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وقد مر معنا وهذه الآية أيضا تدل قال سنقرعك فلا تنسى أما الاستثناء فمن جهة اللغة لا يدل على الاتصال دائما يوجد استثناء متصل واستثناء منفصل ولا يفهم منه أنه سينسى بل أن يفهم منه انه لن ينسى وذلك بإذن الله عز وجل بما شاءته لان الله سبحانه لا يسال عما يفعل ام يفعل وهم يسالون فكل ذلك داخل في اراده الله عز وجل في مشيئته فقد قال رب عز وجل في سوره هود قال واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوث أي غير منقطع فهل الجنة سيدخلون فيها أبدا والعطاء فيها لا ينقطع ولا يحد ليس مقطوعا ولا محدودا فالاستثناء هنا جاء للتنبيه على أن ذلك التخليد وذلك الخلود وذلك التأبيد كان بكرم من الله سبحانه وبسعة جوده ولو أراد منعه لمنعه سبحانه وتعالى قالوا أيضا لديكم صحابي جليل معروف من كبار الصحابة وهو ابن مسعود رضي الله عنه قد أنكر في الرواية التي عندكم أن المعوذتين من القرآن وقال هما نزلت للتعوث ولذلك في مصحفه الذي كتبه وكتب فيه سبعين سورة أو أكثر لم يكن فيه المعوذة وأولا وقبل كل شيء يجب إثبات هذا الأثر فقد قال ابن حزم مثلا هذا كذب على ابن مسعود وموضوع وقال النووي وأجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن وأن من جهد شيء منها كفر وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح فلو افترضنا مثلا أنه صحيح كما ذكر ذلك ابن حجر وصحاحه فالرد يكون من وجوه فأول الأوجه أنه مخالف لإجماع الأمة وكذلك أنه كما قيل أن المعوذتين سقدت من مسحف ابن مسعود فكذلك الفاتحة ابن مسعود لم يكتبها والفاتحة هي أم القرآن أم الكتاب ولا تخفى أنها من القرآن ولا يمكن أن يكون ابن مسعود أنكرها أنها من القرآن فقد يكون ذلك قولا لابن مسعود ثم رأي عنه وقد يكون هناك غير ذلك كتب ما هو مشهور إلى آخره والمهم, والمهم أن, أن القراءة بالمعوذتين ثابتة وأنها من القرآن ومن أوضح الأدلة على رد هذا الأثر إلى ابن مسعود أو أنه رجع عنه أن من القراءات المتواترة ما ينتهي إسنادها إلى ابن مسعود رضي الله عنه وفيها المعوذتان فالحمد لله لا لا يزجل أي إشكال في هذه المسألة والحمد لله رب العالمين والشبهات يعني يمكن أن تكون أكثر من هذا وشبهات الشيعة وغلاتهم خاصة وطعنهم في الصحابة واتهامهم لهم أنهم أسقطوا آيات تدل على فضائل أهل البيت وأنهم حرفوا بعض الآيات فكلها دعا ولا دليل عليها وأباطيل وتعصب لمذهبهم لا سند لهم فيها فلا في تحتاج إلى الرد عليهم وهو مذهبهم كما يقول العلماء لا يعتد بخلافهم حتى لو خالفوا في خالفوا اهل السنه في المساله لا يعتبر لا نقول المساله فيها خلاف فلا يوجد خلاف معهم هؤلاء يذكر تذكر اقوالهم الرد عليها وبيان بطلانها فقط وليس لمناقشتها والله مستعان هذا والله اعلم